ديدن فلقت حمل عقبا وما ادراك ما العقبه فكرقبه او اطام في يوم ذي مسرب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب ثم